وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد أيها الفاضل أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع عمالهم ومن الحجاج حجهم وأن يعيننا على كل خير وأن من الخير وأن يوفقنا لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه نستهنف درسنا هذا الكتاب العظيم المبارك الموسومي برياض الصالحين للإمام العلم النووي عليه رحمة الله قال رحمه الله تعالى باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم هذا التبو zone على أمر 2 ما الأول تحريم الظلم والثاني الأمر برد المظالم والظلم هو وضع شيء في غير موضعه والظل هو وضع الشيء في غير موضعه ويكون إما بالتجرع على ما لا يجوز فعله وإما بالتفريط فيما يجب على العبد أن يفعله إما بالتجرع على ما لا يجوز فعله للإنسان وإما بالتفريط فيما يجب عليه أن يفعله فيدور على أمرين اثنين ترك واجب وفعل محرم والظلم نوعان ظلم يتعلق بحقوق الله عز وجل وظلم يتعلق بحقوق عباد الله عز وجل وأعظم الظلم ما تعلق بحق الله جل في علاه قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ظلم أعظم قال أن تجعل الله نداً وهو خلقك والحديث الصحيح وأما الظلم, وأما الظلم المتعلق بحقوق العباد فهو يدور على ثلاثة أشياء بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وأما حالات الظلم من حيث التجاوز وعدمه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ثلاثة ظلم لا يتركه الله وظلم يغفر وظلم لا يغفر قال عليه الصلاه والسلام الظلم ثلاثه ظلم الله وظلم يغفر وظلم لا يغفر فالشرك لا الله وهو اعظم الظلم الله وعما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض قال رحمه الله قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير الاستدلال بهتين الآيتين من عظيم فقه هذا الإمام رحمه الله حيث تدلان على أن كل أنواع الظلم محرم لأن الظالم لا يجد من ينصره أمام الله ولا تقبل فيه الشفاعة ويتبرى منه الجميع حتى الحميم القريب والمحب المشفق فيدعو الله الظالمين للعذاب وفي العذاب فلما كان عاقبة الظلم أنه لا يشفع فيه ولا ينصر ولا تقبل فيه الشفاعة وإنما يسلم لعذاب الله دل على أن الظلم بأنواعه كلها ضرر وشر وحرام قال ابن علان في شرح دليل الفالحين شرح رياض الصالحين قال وقال تعالى وما الظالمين من ولي ولا نصير عندنا في الآية هنا وما للظالمين الثانية من نصير يقول وقال تعالى وما للظالمين من ولي ولا نصير كذا فيما وقفت عليه من نسخ الرياض يعني في, نسخ في جميع نسخ الرياض الصالحين وما للظالمين من ولي ولا نصير وعندنا هنا الاستقامة والأولون كانت النسخ عندهم أضبط ولا شك قال كذا فيما وقفت عليه من نسخ الرياض والتلاوة يعني الذي موجود في القرآن والظالمون ما له من ولي ولا نصير وفي سورة الحج وما للظالمين من نصير فلعل زيادة من ولي من قلم الناسخ وتحريف النقلة قد تجدون في وعض النسخ هذا فنبه رحمه الله على أن هذه الزيادة ليست في التلاوة إنما هي سهو من قلم الناسخ أو تحريف النقلة أو أن الإمام رحمه الله أخطأ حيث كتب والإنسان لا يعصم من خطأ قال وأمل حديث منها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة حديث أبي ذر حديث القدسي الذي رواه مسلم فيما يرويه النبي عن ربي عز وجل أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهو نص في تحريم الظلم والتظالم يعني لا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا وهو باب التأكيد قال ابن رجب وقولوا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني أنه سبحانه حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم فحرام على كل عبد أن يظلم غيره مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا فالذي يظلم غيره ظلم غيره وظلم نفسه لأنه ارتكب محرم وتعدى على الغير فارتكب محرم محرما آخر وهذا الحديث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 واستحلوا محارمهم رواه مسلم جاء في رواية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا روى أحمد وابو داود في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم وفي رواية إياكم والظلم يعني احذروا الظلم وهذا تحذير من الوقوع في الظلم قال القرطبي في المفهم وهو غير صاحب التفسير صاحب نوفا متقدم قال ظاهره أن الظالم يعاقب يوم القيامة بأن يكون في ظلمات متوالية لأن الرسول قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فظاهره بأن يكون في ظلمات متوالية يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم أي أن الناس يُعطون النور يوم القيامة والظالم لا يعتن نور بسبب ظلمه وبقدر الظلم تتراكم عليه الظلمات قال وقيل معنى الظلمات هنا الشدائد والاهوال التي يكونون فيها كما فسر بذلك قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر اي من شدائدهما وآفاتهما قال والأول أظهر يعني أظهر في تفسير هذا الحديث فإن الظلم ظلمات يوم القيامة بأن يكون في ظلمات حقيقية ظاهرة بقدر ظلمه فيحرم من النور الذي يعطاه أهل الإيمان من غير الظالمين والنوير رحمه الله ذكر هذه الأقوال في شرح مسلم ونقل عن القاضي ثم قال ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات فإن الظلم ظلمات أي أنها عذاب وعقوبات متوالي على الظالم فهذا تحذير من الظلم وبيان عاقبة الظلم وهو أنه صاحبه يكون في ظلمات أو يكون في الأنكال والعقوبات واتقوا الشح. ما هو الشح؟ البخل قال ابن القيم الشح هو شدة الحرص على الشيء الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه فالشح شدة حرص النفس على الشيء قال والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشحح والشح يدعو إلى البخل قال والشح كامل في النفس فمن بخل فقد أطاع شحة ومن لم يبخل فقد عصى شحة ووقي شره قال وذلك هو المفلح ومن يوقى شحة نفسه فأولئك هم المفلحون فالظلم في هذا الحديث الاعتداء على الغير تقوى الظلم والشح هو الطمع والحرص فيما عند الغير قال فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن دماءهم واستحلوا محارمهم وهذا فيه أن الظلم والشح من أسباب انتشار الجريمة وأن التكالب على الدنيا يجر الأمة إلى المعاصي ويقعهم في الفواحش والشحظ ظهوره من أشراط الساعة كما أن الساعة لا تقوم حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا وذلك جمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام فالشح من أشراط الساعة وكثرة الظلم أيضا من أشراط الساعة فالساعة لا تقوم حتى تمتل الأرض ظلما وجورا قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يظهر الشح وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج الهرج القتل قال النووي رحمه الله ويلقى الشح أن يوضع في القلوب وقال ابن حجر إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزال موجودا يعني الشح كامل في النفس والإمام النهوي رحمه الله في ريال الصالحين سيأتينا باب خاص في هذا حيث قال رحمه الله باب النهي عن البخل والشح وسيأتي قال فإن الشح أهلك من كان قبلكم أي من الأمم ثم فسر هذا الهلاك فقال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم فسفكوا الدماء واستحلال المحارم هلاكن فإن الشح أهلك من كان قبلكم فسره حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم واستحلال الحرام يشمل اللقوع في والزنا ويشمل أيضا استحلال المحارم بالتحائل والحيلة على ما حرمه الله كما فعلت اليهود حين حرم عليهم الشحم فجملوها وأكلوها ولما حرم عليهم الصيث يوم السبت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 رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق بالضم ولا بالفتح عندكم ها؟ بالفتح ها؟ فتح ولا ضمه اختلف العلماء لا الحقوق فيه أنه لابد من اقتصاص من الظالم وآخذ الحق منه يوم القيامة ففيه الأمر برد المظالم والأدلة على الاقتصاص من الظالم يوم القيامة كثيرة مهما دقل الحق مهما كان الحق يسيرا قليلا قال عليه الصلاة والسلام يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة والذرة معروفة عندكم الذرة السود استغار النمل وعن أبي هريف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في تطحت رواه أحمد وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه صوتا ظلما اختص يوم القيامة وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكي يكذبونني من يكذبون علي ويخونونني وأبربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم يعني يحسب هذا ويحسب عقابك إياه ضربك وشتمهم إياهم قال فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم هذا له أجر أكثر وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك هذا الناجي وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص, لك اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك قالت فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف يعني بصوت عالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك ما تقرأ وفي رواية ما له ما يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء إني أجهدك أنهم كلهم أحرار روى أحمد والترمذي قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة لتؤدن وضبطت لتؤدن الحقوق بضم الدال ويفتحها قال القارئ جاء بالوجهين ولكن هذان الوجهان ليس عنده الحديث قال ابن الجوزي في المشكل مشكل الصحيحين قال أصحاب الحديث يضمون التاء ويفتحون الدال يقول أصحاب الحديث يضمون التاء ويفتحون الدال على ما لم يسمى فاعله وأهل اللغة يمنعون من ذلك عكس هو الأمر الحديث يضمون قال فإن قيل فكيف يقال لتؤدننا أنتم حتى يقادل الشاه لتؤدننا الحقوق حتى يقادل الشاه كل الناس قال فالجواب أن هذا لجنس المخلوقين المعنى لتؤدن أنتم يا بني آدم حتى يقاذ للشاه فالحديث ضمون وأهل اللغة يفتحون والأمر فيه سعة والمعنى واحد حتى يقاذ من القواد وهو القصص للشاهة الجلحاء من الشاهة القرناء قال ناوي رحمه الله الجلحاب المد هي الجماء التي لا قرن لها هذا الحديث فيه لا تؤدن الحقوق حتى يقاد للشات الجلحه فيه دلاله على ان البهائم تحجر لانها يختص من بعضها لب وهذا لإقامة العدل الإلهي لإقامة العدل الإلهي ونضع الموازين القصة اليوم القيامة وهذا يكون لكل الدواب بل لكل المخلوقات قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ أنا بذر أن أبي ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم رآشاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما رواه أحمد قال النبي رحمه الله في شرح مسلم في شرح هذا الحديث قال هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة يقول هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة قالوا على هذا تظاهر الدلائل القرآن والسنة يعني تكاثرت يقول قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب لا يشترق للعادة والحشر أن يكون للمجازاة بأن يعاقب المعتدي ويثاب ويؤجر لأن هؤلاء غير مكلفين قالوا أما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ هو لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة لإقامة العدل ومن العلماء يذكرون آثارا عن المزعود وغيره فلما يقتص الله عز وجل من الخلائق بعضهم من بعض يقول الله لهم كونوا ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابة هذا الحديث الثالث قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداء والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرين ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأنوالكم كحرمة يومكم هذا فشاركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروا مسلم بعضه يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحدث عن حجة الوداع يقال حجة الوداع ويقال حجة الإسلام ويقال حجة البلاغ لو تطفى جيد حجة البلاغ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد الناس فيها على البلاغ وحجة الإسلام لأن الحج الوحيد التي حجها بعد هجرته عليه الصلاة والسلام وحجة الوداع لما سيأتي وفي رواية البخاري كنا نتحدث بحجه الوداع وصلنا الذي وقفت عليه في الصحيح في لفظه كنا نتحدث بحجه الوداع وعن حجة الوداء التي ذكر الإمام النبي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين قال كنا نتحدث بحجة الوداء وعن حجة الوداء والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أي بيننا ظاهر ولا نذري ما حجة الوداء قال ابن حجار كأنه شيء ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى حجة الوداع فهم أخذوا ولم يعلم ما قال فاتحدثوا به وما فهموا أن المراد بالوداع وداع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقعت وفاته عليه الصلاة والسلام بعدها بقليل فعرفوا المراد أي أنه وداع وفاه وأن الرسول ودع الناس في حجته قال وعرف أنه ودع الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفارا وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل إليهم به قال فعرفوا حينئذ المراد بقول حجة الوداع قال وقد وقع في الحج يعني في كتاب الحج من صحيح البخاري في باب الخطبة في باب الخطبة بميناء من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر في هذا الحديث قال فودع الناس ولفظه في صحيح البخاري قال هذا يقول ابن عمر لفظه قال وقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا أي بهذا الشهر وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الودع وفي بعض الروايات قال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا ودع الناس فقالوا حجة الودع قال حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال هذه الخطبة متى كانت في أي نعم في أي يوم؟ في يوم النحر كانت في يوم النحر في ميناء بين الجمرات كما في رواية ابن عمر المتقدمة قال ابن حجر وهذا يدل على أن هذه الخطبة كلها كانت في حجة الوداع يقول وقد ذكر الخطبة في حجة الوداء جماعة من الصحابة ولم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها رسول عليه الصلاة خطب الناس في حجته في مواطن عدة خطبهم في يوم عرفة وخطبهم في يوم النحر وخطبهم في أوسط أيام التشريق في خطب فيها قواعد الإسلام وأصوله وهذه الخطبة قال وقد ذكر الخطبة في حجة الوداع جماعة من الصحابة ولم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها إلا ابن عمر بل اقتصر الجميع على حديث إن أموالكم عليكم حرام الحديث وتقدم في الحج يعني في كتاب الحج من رواية عاصر بن محمد بن زيد وهو أخو عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بدونها يعني في كتاب الحاج عن ابن عمر بدون ذكر قصة الدجال قال وزيادة عمر بن محمد أخو هذا صحيحة لأنه ثقة وكأنه حفظ ما لم يحفظه غيره يعني ذكر الدجال في خطبة عيد يعني في خطبة يوم النحر في حجة الوداع ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرويها إلا صحابي واحد وهو ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره يعني أطال في ذكره والإطالة تدل على عظم أمر الدجال وشدة خطره قال وقال ما بعث الله من نبي إلا أنزره أمته أنزره نوح والنبيون من بعده نوح من الأنبياء عليه الصلاة والسلام لماذا خصه الرسول عليه الصلاة والسلام بالذكر قال ما بعث الله من نبي إلا أنزره أمته أنزره نوح والنبيون من بعده ذكر نوح هنا مع أنه من الأنبياء للتدليل على أن جميع الأنبياء من أولهم أنذروه أممهم يعني من نوح فصائدة يعني كل الأنبياء فالأنبياء كلهم أنذروا أممهم من فتنة الدجال فعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنه ولا تكون حتى تقوم الساعه اكبر من فتنه الدجال ولا من نبي الا وقد حذره امته ولا من أمته روه أحمد وفي الصحيحيين من حديث ابن عمر قال قام, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه قال القرطبي في المفهم قال وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاه إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته قال وإنه يخرج فيكم وإنه إن يخرج فيكم هذا أمر مفروغ منه لا محالة فالدجال خارج في هذه الأمة خارج لأن هذه الأمة آخر الأمم لا أمة بعدها قال عليه الصلاة والسلام إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال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 وينزلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكان قبله ما توجيه هذا عن آخر الأنبياء لا نبي بعدي عيسى لا ينزل بالرسالة إنما يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام قال فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنابة طافية هذا الوصف في التحذير اختص به رسولنا عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء قبله يعني لم يذكروا في وصفه العور من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قال عليه الصلاة والسلام ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور متفق عليه وهذا دليل أهل السنة والجماعة على أن لله عز وجل عينان تليقان بجلاله جل فعله لأن الدجال يدعي الألوهية والربوبية وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه البين أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور فدل على أن لله عينان لأنه لو كان أكثر من عين لكانت دلالة به أدل من العور وهذا بإجماعها للسنة عليهم رحمة الله والأدلة من الكتاب كثيرة إثبات العين وكل صفات الله عز وجل تليق بجلاله على الوجه المراد الذي أراده الله وأراده له رسوله عليه الصلاة والسلام فكل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام مثبت والعين في القرآن جاءت مفردة وجاءت بالجمع الإفراد ولتصنع على عيني والجمع تجري بعيننا وهذا الحديث فيه دلالة على أن الله عز وجل عينان تلقان بجلاله جل فعلها وكل صفاته من هذا البهام وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك ولعظم هذه الفتنة لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أحوال الدجال أو أوصافه إلا وبينه كابين زمن خروجه ومكان خروجه وما سيسبقه من علامات وبين ما يعصم من فتنته وحذر وأنذر وعاد وكرر وأطال الكلام وأكثر الخطب حتى ظنه الصحابة أنه في ناحية النخل وأنه خارج فيهم والأحاديث في خروج الدجال متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خارج على الأرض كلها لا تبقى بلدة إلا وطئها فلا يدعو قرية إلا هبطها في سرعة الغيث الذي استدبرته الريح فيملأ الأرض فتنة ويعيث فسادا غير مكة وطيبة والطور والمسجد الأقصى هذه الأماكن الأربعة الدجال لا يطأها كلما أتى المدينة من باب وجد عليه الملائكة معهم الصيوف على كل نقب من أنقابها الصيوف وهكذا مكة لا يدخلها رؤب الدجال ولا الطعوم وهكذا المدينة قال قرطبي رحمه الله الإيمان بالدجال وخروجه حق وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة وقال ابن كثير وقد أنكر طوائف من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئا وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الاخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والدجال رجل من بني آدم عظيم الخلقة كثير الفتنة سمي بالدجال كثرة كذبه ودجله وتغطية للحق وسمي بالمسيح لأن عينه عوراء ممسوحة فهو مسيح ضلالة أذن يدعي النبوة ثم يثني فيدعي الوهية ويأتي بالشبهات والخوارق العظيمة امتحانا للعباد يبعث في زمان فتن واختلاف وتباغض من الناس وخفة من الدين فيلد كل منهل وتطوى له الأرض وتعظم به الفتنة وهو موجود الآن الدجال موجود الآن محبوس في جزيرة من جزل البحر جهة المشرق وأول مدينة يطوها ويخرج فيها بعد خروجه من البحر خراسان كما في حديث بكر الصديق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي أصبهان فيتبع ويخرج معه 70 الفا من يهودي اصفهان عليهم الطيالسه ويتوجه بهم الى بلاد العرب فيدخلها من خله بين العراق والشام قال عليه الصلاه والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا فيا عباد الله يثبتوا الله الله يثبتوا ويكون خروجه في زمن المهدي بعد الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والروم وبعد فتح القسطنطينية بقليل ويمكث في الأرض أربعين يوما يوم من أيامه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيام الناس فيكون مجموع الأيام سنة وشهران ونصف ويدركه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ثم تصلف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك رواه مسلم ويكون مهلكه بالتحديد بباب لد عند عقبة أفيق ببلاد الشام يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام بحربته ويريهم دمه عليها وآلات القتال في آخر الزمان تعود كما كانت في اول الزمان بالرماح والسيوف والخيول ونحو ذلك مما يدل على انقراض هذه الحضارة المشهودة الآن وزوالها فنسأل الله اللطفة والعصمة من الفتن كم بقي؟ والكلام في الدجال طويل وسأتنا في آخره الكتاب في باب الملح والمأثورات قال ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا اللهم اشهد اللهم اشهد هنا يبدأ الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب العظيم يعني الشاهد باب تحريم الظلم والأمر رد المظالم والألفاظ في هذا متعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تدل على تأكيد الأمر وعظم حرمة الظلم والاعتداء على ذلك من أعظم الظلم هذه الثلاثة للذكارة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المجامع وبطرق مختلفة وهيأ الناس لها وأشهد الله على بلاغه وأشهد الناس على بلاغه دل على عظم هذه الأمور وأن الظلم فيها عظيم فالدماء والأعراض والأموال كلها حرام وهذا الخطاب تكرر من رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة وفي خطبة يوم النحر وغير ذلك من حديث أي بكرة ومن حديث جابر من حديث ابن عباس وغيرهم قاله بكرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا أي قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه والسقوط يدل على تعظيم الأمر فقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلى وهذا فيه شدة تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأن على الناس أن ينصطوا للعلماء وأن يصدروا عنهم ولا يتقدموا بالكلام بين أيديهم وآفة الأمة اليوم هذا حيث يتصدر الجهال والصفهاء وأنصاف المتعلمين يصدرهم الإعلام والدعايات ثم ينشرون الفلاء والفتن في الناس وذلك قل من يسلم من التجرؤ على العلم وعلى الدين تطرح المسألة في مجلس العامة كل يدلي بدلوه وإذا جئتهم بالدليل ناقشوك فيه وإذا جئتهم بقول العالم عرضوك بفهمهم ودخل الكبير وخطأ ونذارة شر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا يجلس في مجلس فتوى الساعة والساعتين والثلاث ثم لا تمر عليه مسألة إلا ويفتي ولا يقول لا أدري بل إن البعض إذا قال لا أدري ظن أنه هضم لحقه وانتقاص وأن الناس ينظرون إليه نظر شذر هذا خطأ هيتوقيع عن رب العباد قلنا الله ورسوله أعلم فظننا قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال ليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا؟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 فلا ترجعوا بعد كفارا يضرعوا بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وفي رواية ابن عباس قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرار كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته ثم قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضري بعضكم رقاب بعض فالوص بالكفر لعظم الجر والكفر عند أهل السنة معناه كفر عملي والأقوال فيه عشرة ذكر ابن حجر رحمه الله كفارا فعل أهل الكفر الذي تجرى على الدماء وتجرى على الأراض وعلى الأموال هذا فعل أهل الكفر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ليس التعدي على الناس ورجمهم بالكفر ثم التفجير والتقطيل هذا يفعل من لا عقل له ولا دين لا ترجعوا بعد كفارا يضرئ بعضكم رقاب بعض اللهم هل بلغت وجعل يرفع رأسه إلى السماء ويشير إلى الناس وودعهم نعم ونحن نشهد الله عز وجل أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهار وسوا لا يزرعنا إلا هالك فالدماء محرمة والظلم فيها عظيم والأعراض محرمة والظلم فيها عظيم ولهوال محرمة والظلم فيها عظيم وسيأتينا بقية كلام حول هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الأسئلة في أول الدرس القادم وجزاكم الله خيرا حتى لعدركم الوقت كم بقي الشر خمس سبحانك الله وحمدك أشهد الله إلا أنت استغفرك وتبريك بارك الله فيكم فترة فترة كل ثلاثة أربع أشهر مرة ممكن فدل السلام عليك السلام عليك كيف تنبع؟ اللوقاف تصلوقها قاب الشارك قطب؟ من الشعب؟ والمحيط. يعني لأ ضبونا وقاف الشارك قطبونا وقافي أنا قطي وافقون أيوها شونا تتاوى الشرط السفاع الساعة طبع ولا بعد؟ ولا وطبع وجاهز ولكن من طول فسحة بس يفروم معرفة وفا <تصفيق> شارك شارك دار معين؟ C'est real? No, no, no, no, no. Just have to do <laughs>